على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب جناية الرهن والجناية عليه في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم وما يترتب على جناية الرهن يعني اذا جنى الرهن على غيره بما يسبب قصاصا او قصاصا في عضو او جناية مالية او اتلاف مال او نحو ذلك فما الحكم وكذا اذا جني على الرهن نفسه حصل عليه جناية فما الحكم نعم اذا جن الرهن على اجنبي تعلق حق المجني عليه برقبته وقدم المرتهن يقول اذا جنى الرهن على اجنبي كان يكون الرهن ادمي الرهن رقيق او امه فجنى الرقيق يعني تعدى على غيره ف جرحا او قتل او قتل او بتر عضوا من اعضائه او اتلف منفعه من منافعه كالسمع والبصر والشم والذوق والمشي والسمساك البول والغائط وغير ذلك من المنافع تعلق حق المجني عليه برقبته يعني برقبة الجاني فيكون حق المجني عليه مقدم على حق المرتهن وذلك لأن حق المجني عليه مقدم على حق المالك فإذا كان حق المجني عليه مقدم على حق المالك فلان يقدم على حق المرتهن او لا تعلق حق المجني عليه برقبته برقبه العبد الجاني فمثلا هذا الرقيق رهن عند زيد بدين له على عمر فالرقيق ملك لعمر وهو رهن بيد زيد هذا الرقيق تعدى على شخص ثالث اجنبي ما تعدى على الراهن المالك ولا على المرتهن الذي بيده الرهن وانما تعدى على بكر تعدى على بكر فلطمه فذهب سمعه او ذهب بصره او ذهبت عين من عينيه ونحو ذلك فيقال بكر له قيمة هذه المنفعة او العضو الذي ذهب من يطالب بها يطالب بها الراهن المالك للرقيق ام يطالب بها المرتهن الذي هو بيده الراهن ام يقول انا حقي في هذا الرقيق في رقبة هذا الرقيق من يعطيني حقي منه اقبله وان لم يعطوني حقي فانا اطالب ببيعه واخذ حقي منه فحقي انا على المجني عليه يقول حقي انا متعلق برقبه هذا الجاني انا قدر لي القاضي عن الاثر الذي حصل علي قدر لي خمسين الف ريال فانتم احد الاثنين تعطوني الخمسين ما تعطوني انا وطالب ببيع هذا الرقيق يباع بمئة او بثمانين او باقل او اكثر اخذ حقي والباقي لكم هذا معنى انه تعلق برقبته يقول حقي ليس عند الراهن ولا عند المرتهن وانما برقبه هذا الجاني <تصفيق> يباع هذا الجاني بامر من القاضي ويعطيني حقي الذي قد ترى لي المرتهن يقول انا راهن هذا مرتهن هذا رهن عندي بدين لي على الراهن فنقول يا ترى انت امكن ام الراهن يقول لا بلا شك الراهن مالك امكن مني اذا اقول جناية الرقيق في رقبته مقدمة على حق المالك فتقدم على حقك انت المرتهن من باب اولى فرضا الحق المقدر خمسون الف كما تقدم حرجنا على الرقيق فبيع بمئة وخمسين ألف ماذا يأخذ المجني عليه يأخذ الخمسين المئة ماذا نعمل بها تكون رهنا بيد المرتهم حتى يستوها الحق ما زاد عن حق الجناية يعود رهنا نعم وقدم على المرتهن لانه يقدم على المالك فاولى ان يقدم على المرتهن نعم فان سقط حق المجني عليه بعفو او فداء بقي حق المرتهن لانه لم يبطل فان سقط حق المجني عليه بعفو او فداء المجني عليه يقول أنا أتنازل عن حقي لله تبارك وتعالى أنا ما أريد شيء لا من الراهن ولا من المرتهن ولا من الجاني الرقيق أنا أطلب حقي من الله وأسامح أسامحكم انتم كلكم هل نقول بطل الرهن لانه تعلق به حق لا الرهن اذا بحاله لانه تعلق به حق صحيح فتنازل صاحب الحق عن حقه فبقي الرقيق رهنا أو فدا المجني عليه يقول قدر لي القاضي خمسين الف سلموني إياها وإلا أطالب أنا ببيع هذا الجاني وأخذ حقي قال الراهن مثلا لا يا أخي هذا رقيق عندي وهو عندي في المنزلة في منزلة أولادي مثل أولادي ما وفل به ولا أفرط فيه ببيع لكن أنا جعلته رهنا عند زايد لأني واثق باني ساسدد الدين ويعود الرهن لملكي هو بملكي ويعود الي ويخدمني ويستمر معي فأنا لن أفرط فيه كم حقك؟ قال حقي خمسون ألف قال خذ هذه خمسين ألف وخل الرقيق يبقى هل نقول زال الرهن لأنه تعلق به حق وسدد أم يبقى على ما كان عليه رهن؟ يبقى على ما كان عليه رهن لكن مالكه يغليه ففداه بخمسين ألف وابقاه يبقيه رهن أم يقول زال الرهن؟ لأنه سدد عنه مبلغ خمسين ألف؟ لا يبقى رهنا بحاله بقي حق المرتهن لانه لم يبطل نعم وانما قدم حق المر حق المجني عليه لقوته فاذا زال ظهر حق المرتهن وانما قدم حق المجني عليه لقوته لان المجني عليه مصاب مضروب مجني عليه يطالب بحقه وحقه برقبه هذا العبد سدد سيده عنه اذا يبقى على ما كان عليه وهو رهن عند المرتهن حتى يسدد الدين والا يباع ويسدد منه الدين نعم وان كان الحق قصاصا في النفس اقتص منه وبطل الرهن فان كان الحق قصاصا في النفس اقتص من وبطل الرهن يقول ورثة المجني عليه رقيقكم هذا قتل مورثنا ولا نرضى ولا يقر لنا قرار أن نرى هذا يمشي على الأرض وقد قتل مورثنا قال الراهن أفديه أعطيكم معطيكم ودعوه قالوا لا جاء المرتهن وقال هذا رهن عندي وأنا أعطيكم قيمته قالوا لا ما نرضى بقيمة ولا بغيرها وإنما نقتله لأنه قتل عمدا عدوان ومورثنا ما يعوض بالمال فلا نريد مال ولا نرضى أن نرى قاتله يمشي على الأرض والله جل وعلا قال ولكم في القصاص حياه والقصاص نعمة لأن إذا عفونا عنه الآن أو أخذنا دراهم تجرأ غيره إذا أراد ان يقتل قال أقتل وإن شاء الله يسامحون وإذا ما سامحوا اعطيناهم دراهم نقول لا يقول الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة فلو يطالب بالقصاص ما ينام ولا لوم عليه ولا يقال معاند ولا يقال متشدد ولا يقال ظالم لان الظالم هو الجاني في الاول وهو الذي قتل نفسه لانه جنى فيقول انا اريد أن يأخذ الأشرار الأشقياء الذين يتساهلون في الدماء يأخذوا درس من قتلي هذا الجاني فأنا ما أرضى بمال لو أعطيتوني ملايين الريالات ولا أعفو عنه يتجرى السفلة والأراذل فيقتلون ويقولون سيسمحون إن شاء الله لا أنا ما اسامح أريد قصاص فاقتص منه فماذا يكون معال الرهن بطل ما في شيء ببهن. يلزم المالك الذي هو الراهن ان يجعل الرهن بدله لا ما يلزم يقول انا جعلت عندكم هذا الرقيق على اساس انكم تحفظونه انا اعرف انه شرير لكن اود ان تحفظوه ما حفظتموه قتل فذهب علي وعليكم فهل ينزم الراهن بأن يجعل شيئا بدله رهنا عند المرتهن لا وإن كان الحق قصاصا في النفس اقتص منه وبطل الرهن صار ما في شيء رهن نعم وان كان في الطرف اقتص له وبقي الرهن في باقيه وان كان في الطرف ان كانت الجناية في الطرف هذا الرقيق جنا على اخر فبتر وقطع يده المجري عليه يقول ما اقبل عوض يدي وانما تقطع يد الجاني حاول الراهن الذي هو المالك وحاول المرتهن ان يفتو اليد بمال قال ما اقبل اريد القصاص حكم الله يعطى القصاص يقتص من الجاني بقطع يده يبقى بعد قطع يده على حاله السابقة رهنا عند المرتهم وان كان مقطوع اليد ما يقال نحن رهناك اياه حينما كان سليم الان مقطوع اليد فانفك الرهن نقول لا بقي الرهن فيما بقي منه بقي الرهن فيما بقي منه نعم وان كان مالا او قصاصا فعفي عنه إلى مال فأمكن إيفاء حقه ببيع بعضه بيع منه بقدر ما يقضي به حقه وباقيه رهن وإن كان مالا الجناية تستوجب مال أو كانت الجناية تستوجب القصاص فقال أهل الحق كم تعطوننا ولا نقتص من العبد قالوا نعطيكم مئة الف قالوا لا نعطيكم مئتي الف نعطيكم ثلاثمائة الف نعطيكم كذا نعطيكم كذا الى اخره رضوا على مبلغ من المال والراهن ما عنده ما يسدد والمرتهن ما هم سدد فالحق في رقبة هذا الجاني، لكنه حق مال ما هو حق قصاص ولا حق طرف نقول يعرف كم حق الرجل قالوا حقه مئة ألف نقول اعرضوا نصفه ان ساوى مئة ألف بعنا نصفه وسددنا وان ما ساوى بعنا ثلاثة ارباعه وهكذا فيقال يباع من الرقيق جزءا منه ليسدد به حق المجني عليه فيباع ربعه او نصفه او ما زاد او ما نقص ليسدد حق المجني عليه هذا المال الذي تعلق برقبة العبد الجاني وان كان مالا او خصاصا فعفي عنه الى مال فامكن ايفاء حقه ببيع بعضه بيع منه بقدر ما يقضي به حقه وباقيه رهن يبقى نصف الرقيق او ربع الرقيق او ثلث الرقيق او اقل او اكثر ما بقي من الرقيق يبقى رهنا مكانه نعم وان لم يمكن الا ببيع جميعه بيع وان لم يمكن ما استيفاء ما القيمة المطلوب بها كثيرة ما كفى نصف الرقيق ولا ثلاثة ارباع الرقيق وانما لازم يباع الرقيق كله نقول يباع كله ويسدد الدين الذي على رقبته نعم فان استغرق ثمنه بطل الرهن وان فضل منه شيء تعلق به حق المرتهن مثلا ما امكن ان يباع منه جزء ويبقى جزء رهن. عرضناه للبيع كامل فبعناه بعشرة آلاف مثلا الجاني قدر له القاضي للجاني قدر عليه القاضي للمجنية عليه تسعة آلاف والرقيق بعناه بعشرة بعناه بعشرة نعطي المجني عليه حقه التسعة والالف ماذا يكون مصيره رهنا مكانه يبقى ره العلف نعم. وان كان ارش الجناية عليه اكثر من ثمنه فطلب المجني عليه تسليمه للبيع وأراد الراهن فداءه فله ذلك لأن حق المجني عليه في قيمته لا في عينه وإن كان أرش الجناية عليه أكثر من ثمنه فطلب المجني عليه تسليمه للبيع واراد الراهل فداءه فله ذلك المجني عليه قدر له القاضي خمسين الف عن الجناية الرقيق هذا قيمته في السوق اربعون الف اربعون الف فطلب المجني عليه قال يباع واعطوني حقي كم حقك يقول حقي معروف الذي هو خمسون ألف الجناية يقول المرض الراهن أنا أسلمك خمسين الألف لاننا لو بعنا الرقيق هذا يمكن ما يساوي الا 40 وليس لك انت الا 40 لكن انا اريد ان اعطيك الجنايه كامله ودع هذا الرقيق لي لاني س الدين الذي هو رهن فيه ويعود الى ملكي فقال المجني عليه الله انا ما اسمح الا يباع لاني اريد حرمانك منه لانك ما علمته ما ربيته فانا ارفض ان تدفع لي حقي الا يباع هذا الجاني فالجاني المجني عليه يقول لازم يباع والراهن يقول يا اخي ما يباع لك أربع خمسين الف يسلمك اياه لو بعناه يمكن ما يجيب الاربعين فينقص حقك لكن انا اعطيك حقك الآن فتخاصم اليك المجنية عليه يقول لازم يباع وال والراهن المالك يقول خذ حقك كامل يا اخي الفائده من بيعه فتحاكما اليك فماذا انت قائل ستقول للمجني عليه انت مالك غرض في بيعه من زيد او عمرو او نحو ذلك لك حقك خذ حقك من الراهن ويكفيك حقك فأخذ, فأخذ حقه كفاه وآدمنا وإن كان أرش الجناية عليه أكثر من ثمنه أرش الجناية خمسون ألف قلنا وثمن الرقيق قلنا كم أربعين فطلب المجني عليه تسليمه للبيع قال أنا أريد أحرمك منه أريد أن أبيعه وراد الراهن فداءه فله ذلك لان حق المجني عليه في قيمته لا في عينه ما لك قرض انت في بيعه من زيد او عمرو انت لك حقك لك الجناية التي عليك ولا نعطيك الا الاقل من الامرين القيمة او ارش الجناية ان كانت ارش الجناية خمسون والقيمة ستون مالك لك الا خمسين وان كان ارش الجناية خمسون والقيمة اربعين ما لك الا الاربعين لك قيمتها هذا الرقيق ولا غرض ولا مصلحة لك في بيعه لان الراهن يقول انا اعتبر هذا مثل اولادي لا افرط فيه والمجني عليه له اقل الامرين من ايش من القيمة او ارش الجناية نعم ويفديه وإن, كان وان كان ارش الجناية وان كان ارش الجناية عليه اكثر من ثمنه فطلب المجني عليه تسليمه للبيع واراد الراهن فداءه فله ذلك لان حق المجني عليه في قيمته لا في عينه ويفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته في أحد الوجهين ويفديه بأقل الأمرين من قيمته اللي يساوي في السوق أو أرش الجناية إذا كانت قيمته ستون ألف والجناية بخمسين يسلم خمسين فقط لأنها هي الجناية وان كانت قيمته اربعين الف والجناية خمسين فلا يسلم الا اربعين لان حق المجني عليه تعلق بالقيمة فقط وهي اربعون الف نعم ويفديه باقل الامرين من قيمته او ارش جنايته في احد الوجهين لان ما يدفعه عوض عنه فلم يلزمه اكثر من قيمته وفي الآخر في وجه الآخر أحد الوجهين يفديه بأقل الأمرين والوجه الآخر يلزمه أرش الجناية كلها وتسليمه لأنه ربما رغب فيه راغب فاشتراه بأكثر من في الوجه الآخر الوجه الأول يقول إذا كانت قيمة أربعين والجناية بخمسين يقول ليس للمجني عليه سوى الاربعين لان هذه قيمته الوجه الثاني يقول لا يا اخي يباع لانه قد يقال قيمة قيمته اربعون الف لكن اذا عرض في السوق قد يرغب فيه راغب فيشتريه باكثر يقول المجني عليها لا ارضى إلا أن تسلموني الخمسين ولا يباع. لو بعناه ما يساوي إلا أربعين. يقول خله ما يساوي إلا ثلاثين. أنا أقول لازم يباع وإلا عطنا الخمسين. فله حظ من النظر هذا الوجه الآخر لأنه يقول قد يوجد من يشتريه بخمسين فيكسب المجني عليه يعطى حقه كاملا. نعم. لانه ربما رغب فيه راغب فاشتراه باكثر من, من قيمته فينتفع به المجني عليه من المنتفع اذا اشتري باكثر من قيمته المجني عليه لانه اذا قدرناه باربعين والجناية بخمسين ما يعطى الا اربعين فاذا قال يباع نقول معك حق يباع لانه ربما يرغب فيه راغب فيشتري بخمسين او ستين فيأخذ المجني عليه حقه كاملا نعم وان ابى الراهن فداءه فللمرتهن فداؤه بمثل ما يفديه به الراهن وان ابى الراهن فداءه قيل للراهن تفتي هذا الرقيق بالمبلغ المطلوب قال لا الرقيق هذا تعلق به حقا وأنا سالم تعلق به حق المجري عليه وتعلق به حق المرتهم فأنا لو فديته للمجري عليه تعلق به حق المرتهم